والذين هم بآيات ربهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة وقلوبهم وجنة أنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك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 حتى إذا أخطأنا مترفين بالعذاب إذاهم إذاهم يجئرون لا تجئر اليوم لا تجئر اليوم إنكم من لا تصلون. قد كانت آياتي تطلع عليكم فكونتم فكونتم على أعقابكم تكسون مستكبرين بني سامر تهجنون أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ نَبِيٌّ جِنٌّ أَمْ يَقُولُونَ نَبِيٌّ جِنٌّ بَلْ جَاءَهُ اكثروا من الحق كانوا ولو اتبع الحق اهواءهم فسدت السماوات والارض وما فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ام تسالهم فرجما فخراج ربك خير وهو خير الرازقين